بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثب قم فأنذب وربك فكبد وثيابك فطهد والرجج فاهدر ولا تمن تستكثب ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسيد نرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا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 وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة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 وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا بكرى للبشر كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر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 صدفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله